طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب واقع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 ثَمَنَ مَتَغَاوَرُوا اذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ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 إهذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت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 الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغايبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين